النصر لنا والعز لنا والله بقوته يمنعنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا والله بقوته يمنعنا مجمول طفرقه قد اجتمعت لن تهزمنا لن تهزمنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يباصرنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يباصرنا لا عزة إلا بجهاد قدسي دوما يدفعنا والنصر لنا والعنز لنا الله بقوته بعنا وجموع القفار قد اجتمعت كي تهزمنا لم تهزمنا لم تهزمنا, لن تهزمنا ساجدنا وما بنا لنا ومفاوزنا ومدائننا فمساجدنا وما بنا لنا وما, وما, وما وزنا ومدائننا لا دموع ولا حزنا واسى صيحي ودعناه الحزن فليران الثوره شامخه كالطاوط في ثوره قد اجتماعك كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا, يا جند سلمتم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاو صحيطين شهدوا أفعال رجالتنا لو أن أشاو صحيطين شهدوا أفعال لا ارتجل صلاح وآلنا لا ارتجل صلاح وآلنا هيا يا رجال من أصراتنا النصر لنا وأزلنا بقوته معنا أجموع الكبر قد تتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا النصر لنا بنا يسنا الظالم بظلم وجهي منا مجموع الكفر قد اجتمع كتهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا